حزب الحسين كي دعوه يعلمه لا تتعف لا تتعف شيح أنا. أنا أنا أنا أنا من حزب الحسين كي دعوه يعلمه كي دعوه يعلمه لا قول عليك لا قول عليك للشاعر الحسيني مير زعادي الأشكنان عاشكنا مرقى الوسطى لا يسار ولا يمير كن امرق الوسط لا يسار ولا يمين والذي عار الطريق الى دين او الى دين الناس كلها حزاب صارت وانا من حسب الوسط وانا من حسب الوسط وانا من حسب الوسط في, في, في الحشرب ما لديهم كل حسب فرحوا في الحشرب ما لديهم كل حزب فرحون انا من حزب الحزين حزب لا خوف عليهم لا ولا هم يحزنون انا من حزب الحزين انا من قوم يعلمون حزب لا خوف عليهم لا ولا هم يحزنون الناس اذواق ومشارق وان حزني مشربي اشذواقي ومشاري ونحجني مشربي سيارتي لحسين ديني والمناحه مذهبي والمناحه مذهبي الكون ما يشواش عند تراب تل الزينبي تراب تل الزينبي هلا تراب تل الزينبي كل حق الذي قالوا به يستهزئون هذا هو الحق الذي قالوا به يستهزئون انا من حزب <تصفيق> الله حزب لا خوف عليهم ناسعده هموم شد وانا هم بمعتمني <تصفيق> <تصفيق> انا فيك ناسعده هموم شد وانا هم بمعتمني الناس كل من وانتما وانا لحسين انتمي انا لحسين انتمي انا لحسين انتمي على <أنا> الحسين انتمي على <أنا> الحسين انتمي صدر ملتم المصابه ولا تم صدر مرهمي ولا تم صدر مرهمي ولا تم صدر مرهمي انا مصاب حسين مدري الناس ان يفكون عن مصاب حسين مدري الناس ان يفكون انا من حزب حسبي الحسين هلا هلا بي يا خوف علي علم انت في المصيف انت باوعلي على موت طلعوا من عليه ضوناها يحسلوا عايش <تصفيق> بزاد الحسين وكبر عظم بسفرته كبر عظم <عقمي> بسفرته عايش بزاد الحسين وكبر عظم بسفرته ملح غزر قلبي شلون اخون بعشرته شلون اخون بي افدي وامي بس احصل نظرتك خل علي احس ان يرضى وكل شيء بالعالم يهون خل علي احس ان يرضى كل شيء بالعالم يهون انا من حزب الحسين قومي عالمون حزب لا خوف عليهم الشمال نبرحمتك ميتي واحياني لما بتتلالى بخيمته بتتلالى بخيمته الكون كله بكف عند وكف عند خدمته كف عند <تصفيق> وانا مو عبد الحسين انا مو عبد الحسين بل عبدي يا معبد جون انا مو عبد الحسين بل عبدي معبدجون انا مو عبد الحسين بل عبدي معبدجون انا من حزب الحسين قومي انا مو حزب لا خوف علي حسبي ما دور مناصب ثابته بمر السنين ثابته بمر السنين بارك الله ايدك ايدك ايدك حسبي ما دور مناصب ثابته بمر السنين حسبي انصار الشعائر والبواكي والون والبواكي والون غير يمشي للكراسي ومشي بس للاربعين مشي بس غير يمشي للكراسي مشي بس للأربعين مشي بس للأربعين حزبي كانوا للزيارة سابقون سابقون حزبي كانوا للزيارة سابقون ايه أنا من حزب الحسين أجل قوبي على أبو حزب لا خوف عليهم هلأ هلأ أنا من حزب الحسين حزب لا خوف عليهم لا ولا هم يحزنون انا من حزب الحسين حلق حلق انا من حزب الحسين حزب لا خوف عليهم لا ولا هم يحزنون انا من حزب الحسين حزب لا خوف عليهم رايدي حارب عزانا بالثقافه يدعي ما شاء الله ما شاء الله هجرت على الحج هو الجازي ان شاء الله رايدي حارب عزانا وبالثقافه يدعي احنا اصحاب الثقافه والحضاره وال الثقافه والحضاره والوعي <أيه> يا هو حافظ هالدين غير لطم والنعي غير لطم والنعي غير لط هلا هلا غير لط لطم والنعي غير لط غير لط يعلمون بهالحقيقه لكن للحكار هون يعلمون بهالحقيقه لكن للحكار هون انا من اسمعوا لا تخافوا من حدا انا من حزب الحسين ليت قومي